فضيل الشخصية وهل الرجل المطلق عدة مثل المرأة العدة مشروعة للمرأة للتأكد من براءة رحمها إذا كانت مطلقة وللإحداد على زوجها إن كان متوفا عنها والآيات كلها تتحدث عن عدة المرأة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن واولاه الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فالمراه لا يجوز لها ان تتزوج غير زوجها اذا كانت في العده كما قال تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله فاذا كان الطلاق رجعيا ولم تنته لعده جاز للرجل أن يعيدها إلى عصمته بالرجعة قولا أو فعلا وما يقال إن على الرجل عده، فذلك ليس بعدة شرعية واجبة عليه وإنما هي عدة المرأة غاية الأمر أن الرجل المطلق لا يجوز له أن يتزوج أخت المطلقة ولا عمتها ولا خالتها ما دامت زوجته المطلقة طلاقا رجعيا لم تنتهي عدتها لأنها في حكم الزوجة وكذلك لو كان متزوجا بأربع نسوه ثم طلق إحداهن طلاقا رجعيا لا يجوز له أن يتزوج خامسة حتى تنتهي عدتها فمنعه من الزواج في هاتين الحالتين حتى تنتهي عدة المرأة يطلق عليه بعض الناس أن الرجل عليه عده وليس كذلك إنما هو انتظار منه حتى تنتهي عدة المرأة والله أعلم